وهل الحج يجب على المرأة مثل الرجل تماما أم أن هناك فروقا بينهما الحج واجب على الرجل والمرأة ما دامت هناك استطاعه ولكن بخصوص المرأة روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ورواي أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كتبت في الغزل وإن امراته قد خرجت للحج فقال له حج مع امراتك إزاءها بين النصين وغيرهما اختلف العلماء في المحرم في وجوب الحج على المرأة وبعيدا عن اختلافهم في تقدير المسافة قال الحنفيه لا بد من وجود الزوج أو المحرم إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل وقال الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها وقال أصحاب الشافعين يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقار وقال بعضهم يلزمها الحج بوجود امرأة واحدة وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة يقول النووي المشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الاول أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقار والإمام مالك لا يشترط الزوجة أو المحرم في سفر الفريضة وقال الباجي من المالكية إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم ورفض القاضي عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها وفي رواية أخرى لا يشترط ذلك في سفر الفريضة يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي إن هذا الخلاف إنما هو في الحج الواجب أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب فقال بعضهم يجوز خروجها مع نسوة ثقات لكن قال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح فنوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها ولرفع الاثم والحرج عنها لو سافرت بدونه لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح ما استوفى أركانه وشروطه وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم وإن كانت قد اثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء حتى بين علماء المذهب الواحد رأينا اختلاف وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج وإن كان عنهما بالرفقة المأمونة ولذلك أرى أن المدارة هو على توفر الأمن والراحة لها فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي من مسؤول أو غير ذلك وجب عليها الحج وسافرت أما في الحج المندوب، أو السفر لغير الواجب فلا بد من الزوج أو المحرم هذا ويستحب لها استئذان زوجها في السفر للحج الواجب فإن لم ياذن خرجت بغير اذنه ولا حرج كما لو لم ياذن لها في الصلاه ولا طاعه لمخلوق في معصية الخالق اما في حج التطوع فلا بد من اذنه والله أعلم